حكمة مثل علم طرفة علم خماسية أخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمه الله واهلا بكم حكمه سئل أديب عالم متى يبلغ الإنسان ذروه الكمال فقال إذا اتقى من خلقه وجاد بما رزق واختار من القول أصدق وحسن في كل الأحوال خلقه فذاك الذي نهج إلى الكمال طرقه مثل ما كامل إلا الزين مثل من أمثلنا الشعبية يضرب لتبرير هفوة أو زله يقع فيها إنسان معروف بأخلاقه الحميدة وذلك على اعتبار أن الكمال لله وحده وأنه لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ إلا الأنبياء والزين في مثلنا يقصد به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كامل إلا الزين علم كامل الشنان. الشناوي كاتب وشاعر وفنان وعلم من أعلام الصحفة المصرية في القرن العشرين ولد في عام 1908 في نوصل بحر مركز أجادة لم يكمل دراسته بالأزهر واتجه إلى تثقيف نفسه بنفسه بدأ حياته الصحفية مصححا لغويا ثم محررا وكاتبا في عدة جرائد ومجلات منها الأهرام والاخبار تولى رئاسة تحرير آخر ساعة وجريدة الجمهورية وكان في كتاباته الصحفية مدرسة متميزة ظهرت موهبته الشعرية في سن مبكرة وتغنى ببعض قصائده كبار المطربين والمطربات ومن اشهر هذه القصائد كنت في صمتك مرغم على باب مصر عدت يا يوم وولدي لا تكذبي حبيبها ولست قلبي من مؤلفاته اعترافات ابي مواز اوبريت جميله ديوان لا تكذبي زعماء وفنانون وادباء رسائل حب وكان آخر أعماله أبريد أبو نواس انتقل كامل الشناوي إلى رحمة ربه في الثلاثين من نوفمبر من عام 1965 عن حوالي سبعة وخمسين عاما شعر من شعر كامل الشناوي هذه القصيدة الشهيرة التي لحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب وتغنى بها أيضا عبد الحليم حافظ ونجاد. لا لا لا لا تكذب إني رأيتكما معا ودعي البكاء فقد كرهت الأدمع ما أهول الدمع الكسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكرى الدعاء كان الراحل الكبير كامل الشناوي واحدا من أشهر ظرفاء عصره ذهب إليه ذات يوم أديب الناشئ وقال له مشكلتي اني محتاج أحدد مجال واحد أكتب فيه ومش عارف أستمر في الشعر ولا كتابة القصة إيه راي ستك رايي تستمر في كتابة القصة مؤكد سيادتك أريت لي قصص الحياة لا لكن أريت لك شعر غدا نلتقي <متحد> <متحد> خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر